أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم لا بد من دون إلا أوثام وتخلقوه إنفسك إن الذي want Mm. In... man Mamma وقال إنما اتخذت ZOOM! woman